غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن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 فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا إنهم يظاهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان السَّاعَةَ لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا, الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على نِعْمَ نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل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 فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح, فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره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 وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح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 وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار رفضن أنهم مواقعوها ولم يجدوا, ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحطوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 لَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا قَالَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من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 وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري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 قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني, فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا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 مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا